Bismillahi rrahmani rrahim Alif lam mim Sad Kitabun unzila ilayka fala fi sadrika harajun minhu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 سُنائَ إلا أن قالوا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين فلا نسألن الذين أُرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فلنقصّن عليهم بعلم وما كنا ظالمين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 وَلا قد مَكَكُمْ فيِي الأرض وَجَعلناَالَكُم فِي ياععش قَليلََّ تشكُرون وَلا قَدِ خَلَقُناكُمْ ثَُّ صَووَونَاكُْ ثَُّ قُلنا للِمَل إِكَة سُدُون ل آدَمَ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 صاطَكَ المُسْتَقِيمثَُّ لات النَّهُ مِ بَيْنِ عْديم ثمَُّ لات النَِّّ بَيْنِ عديم وَمنِنْ خَلفم وَعَنمانِ وَ وعن شَمائِنِم رَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ خُرُجْ مِنَّا مَذْهُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا دَامُسْ كُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّانَ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 إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا عَلِيمًا نَّاصِحِينَ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا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 وَاِن لَّمْ تَرْفُقُوا لَنَقْعُدَنَّكُمْ وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالًا بِطُوبَعِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَال فِيها تَحْيَوْنَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ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 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قالوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا ۖ أَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۖ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ قُلْ أَمَرَ ربي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 ويحسبون أنهم موتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل منحر ومزينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا 117. وحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون 118. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأنظر 124. ويشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 125. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 126. يا بني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 بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُونَ نَصِيبَهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُم رُّسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ 119. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين 110. قالوا دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار 111. كلما دخلت أمة لعنت أختها 126. حتى إذا اداركوا فيها جميعا 127. قالت أخراهم لأولاهم ربنا, ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار 128. قال لكل ضعف ولكن لا بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواه السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون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 الصالحات لا نكلف نفسا إلا هسعى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لَنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودِيَ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذنوا بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصد بِاللَّهِ وَيَبْغُونَ عِوَجَا وَالَّذِينَ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَاهُمْ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَى أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا كَمِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لا لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَدْخُلُ لا لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى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 حتى إذاَا أَقلَنَّت تَحابًا فِيقالَالَ سُقُنَ لِ بَدٍَّيت فَأَنزَل النابِم فَخْرَ جابِي مِنْ كلُلِ السَّمَوات كَذَالٍكَ نُخرِج الْ المَوْتَ لعًَا قُ 119. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه 110. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا 111. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون 112. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم فقال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 رسالات ربي وانصح لكم وأعلموا مِنَ الله ما لا تعلمون أو أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون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 124. قال الملؤ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين 125. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين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 ت جدني في سم سَتُ منتُم وَأَبكم مازَّنَ الله بِهَا مِسُط ف تَظر إِ مكُ مِ الم تَظرين فَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَن كَانَ مُؤْمِنِين وَإِذَا ثُمَّ دَخَرَهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَةُ مِنْ رَبِّكُمْ اتَّقُوا اللَّهَ لَنكُم آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ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 124. قالوا إنا بما أوسل به مؤمنون 125. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتوا به كافرون 126. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم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 تَكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا وَتَقَرُون فَأَ جَينَ وََّ إِ مرة فأَن جَينَ وََّهُ إَّ مرتَ كََتْ مِنَ الغابِرين وَأَمقرَرنَا عَلَم مَطَرَ فَظُر كََكَانَ عاقِبَةُ المجرمين. وَإِلَٰهُ مَدِينَا خُنْشُ عَيْبًا أَلَا يَعْقُومُ يَعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَةُ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ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 لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارٍ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا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 وَقَالُوا قَدِمَ السَّابَأُ عَلَى الذُّرَا وَالسَّرَّاء فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ولانكن كذبوا فاخذناه بما كانوا يكسبون افمن امن اهل القرى ان ياتي بؤسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيه بؤسنا ضحا وهم يلعبون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 وَلَقبَوا عَ قُلوبِِ فَهُم لا يَسمعُون تِلكَل قُرانَ قُّى عَلَيكَ مِنْ أَبائهَا وَلَقَد جَاءَتْهُم رُسلُوه بِالبَنات فمَا كَون يؤمنِنُوا بِمَا كَذَّبُ مِنْ قَبل ذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ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 قَادِ جِئْتُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَ صَوْفًا فَإِذًا يَتَعَبَانِ مُبِينٌ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 وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَن أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْتَصَرُوا ۖ 117. وألقي السحرة ساجدين 118. قالوا آمنا برب العالمين 119. رب موسى وهارون 110. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن 17. لذكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون 18. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو أجمعين 19. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون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 وَقالَاوا مَنْهْم تَأتِنَابِ مِنْ آيَةٍِّ تَسْحَرَنَابِهَا فَمَا نَحْنُ لَْكَ بِمُؤِّنين فَرسَلناَاعَلَيْ مُ الطُوفَانَ وَالجَادَ وَالقَُّ لَ وََّّ فَادِعَ وَالدَّمْ آياتاتُّ فَ الصَّلات فَسْتَكْبَرُ وَكَانُوا قَوْمَم وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجِزُ قَالُوا يَا مُوسَى قَالُوا يَا مُوسَى دُعُوا لَنَا رَبَّكَ بِمَا عِهِدَ عِندَكَ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجِزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرُسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلٍ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُم مُّرْجِزًا إِلَى أَجَلٍ مُّبَالِغٍ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 فَأْدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي الْعَوْنِ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يا موسى لَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّمٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَيَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ Su la daą Ju pantinų neben a akuojas fi dalikų belia miroambių maį Poau. شَرِفَ فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلًا وَطَالَ مُوسَى أَخِي يَا رَبُّ نَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا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 وخر موسى صائحا فلما فاق قال سبحانك سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين قال يا موسى 117. وكتبنا له في فِي من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين 118. سأصرف عن آياتي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 جَلًا جَسَدَ اللَّهُ كَوَامَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا نَكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِي لَهُمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قد نكونن من الخاسرين ولما رجع موسى الى قومه غضبان سفا قال بيت السما خلفتوني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخي جره الي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 بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين اتخذوا العجل سناء وضد من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذالك جزى المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا 119. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون 110. واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذته أَلَا رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَلَكْتُومَ مِن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتَمْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تَضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. fil 16. 16. 16. 17. 17. 17. 17. 17. 18. 18.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 126. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا لا اله الا هو يحيي ويميت لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن 119. وقوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 110. وقطعناهم اثنتين عشرة أسباقا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه من فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس ما شربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن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 117. قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون 118. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّا مُهْلِكُهُمْ أَوْ مَعَذِّبُهُمْ أَعْذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِن جَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا اعْتَوْمُوا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 فِي الْأَرْضِ أُمَمٌ مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا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 والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأن نَظُنُّ لَن وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ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 أَفَتُنْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ كَانُوا فَصَّلُوا الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاذْكُرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ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 وَلا قَدضَرَأنا لِجَهَن مَ ككثيرًا مِنَ الجِّ وَإِننس لَ قُلوب لا يَفَّعونَ بِهَا وَلَم أَعيون الل يُضَصِرون بِهَا وَلَهُم آذَار لا يَيسمَعونَ بِهَا, ولهم آذان لا يسمعون بها.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 Qul inna ma 'ilmu 'indallahi walakinna aktharan-naasi la ya'lamoon Qul laa amliku li 117. لا أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 118. هو الذي خلقكم من نفس واحدا wa ja'ala minha zawjan hamalat hamlan khafifan fa la in مَا فما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون 120. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون 121. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا موسا هم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتمهم ام انتم صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوا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 ان وَلِيُّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَوْ فَسَوْمَ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ O atarau, jom jom burona, jileka, o jom laju, balsarūn. O dėl lafo, o rubino, rufio, arju, قَائِلًا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تذكروا, تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ مَا لَا يَقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا له لَجِئْتُ بَيْتًا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى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 119. لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون